إنه ظن الليل أن يحور بلا إن ربه كان به بصيرا بلا إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالسفاق والليل وما وسق والقمر إذا تسق لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَزِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ